صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والذى فلاح من فكها وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطرواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى.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 الهداة وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار تلظى لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وس